كنا نتكلم عن القيامة عشان نرتب النقطة اللي انا اتفقنا نتكلم فيها طول الخمسين دي النقطة الاولانية اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاسس ان القيامة قضت نهائيا على اليأس والفشل وقلنا ان اقصى درجات اليأس هي الموت ولا اللي احفظناها من رسالة معلمنا بوليس الرسول الثانية لأهل كورونس في الاسحاح الاول بيقول كده من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تسقلنا جدا فوق الطاقة حتى يائسنا من الحياة إذ كان فينا حكم الموت لكي لا نكون متكرين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم ماله من الأموات فالقيامة من الأموات في حياة برس الرسول كتب عن اختبار اختبار عاشه لما وصل. في التجارب وفي الضيقات وفي الجهاد الرؤوسي وفي كل حاجة لمرحلة الى أسميه الفشل أو سميه الموت خلاص إذ كانت حكم الموت لدرجة المسلم خلاص لكي لا نكون متاكرين على أنفسنا ويساطر حاجة واحدة أن ربنا يدخل في حياة جولة الرسول والأبواد مغلقة وأخذ بالك لكي لا نكون متاكرين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من لي. إلى مواجه قلنا أن ربنا برضو على الإنسان معلمنا أبوة الرسول قال لنا أنه هو لن يعطينا روح الفشل وأكد لنا أن الفشل ده مش طبيعة المسيح لكن إحنا بشر ابتدى يتأكد أنه ممكن يتحير في حياتنا لكن ما يمليقات متحيرين لكن غير وإذا لنفس إن كان يبان علينا الشعب والألم والإنسان يبتدي يشيخ ويصبر زي ما كنا بنتكلم نقول أنبان صني ولكن حتى لو وصل 105 سنة فهو لسه خادر يقول إذن لا نفسه بل وإن كان إنساننا الخارج يأثنى فالداخل يتجدد لهما القيام لنقطة هي الأولى النقطة التانية اللي تكلمنا عنها في القيامة الأولى نحن نحن نقلل العنوان بتاعنا القيامة الأولى النقطة التانية هي كانت عمل القيامة في جسدنا واخترنا الاية الى الهبول في رسول في رسالة الرمية أن كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم الذي اقام يسوع من الاموات سيخلي اجساده واجسادكم المائسة بروحه الساكن فيكم هل تعلمون انكم اعضاء في جسد المسيح بولس الرسول عاوز يقول ان الجسد له نصيب في القيامة الاولى وقالها في رسالته الثانية الكورنسوس حاملين في الجسد كل حين انتب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في اكسابه فاللي حصل ان كان الروح القدس اللي اخدناه بمسحة الميرون ساكن فينا فالروح ده هو روح القيامة ده مش روح ميت. بروح القدس الحي الغير قابل للموت فهو يحيي أجسادنا المائسة بروحه الخاكل فينا النهاردة هناخد موضوع لطيف جدا عن القيامة الأولى برضو في نقط بسيطة في أسرار الكميسة بتاعتنا من ممارساتنا ليه نمر بسرعة على سر المعمودية ونشوف قد يجور في رسول في رسالك الرمية للحاحة السادس بيتأكد على المعبدية ان هي اول حركة ظهرت في حياة إنسان معبرة عن القيامة الأولى. يعني بيقول ان انتم كنتم كلكم بيعمل فيكم الموت وكنتوا ابناء المعصية، قد في المعبدية بشبه المسيح ما دفن في الأرض، وبعدين قمتم فهل مسخونين معه في وإن كنا نصير معه بشبه موته نصير أيضا بشبه قيامه وقال إن المسيح مات مرة ولا يمكن إن هو يموت مرة ثانية ولكن قام من الأموات فكمال كده مدامنت أعضائك جسم المسيح وادخلتهم معاه فأميت أعضائكم التي على الأرض التي هي الزنة والنجاسة كهوة إلى وما تخلوش اعضاءكم اعضاء خر لكن خلوها اعضاء بر لله عشان انتوا بقيتم اعضاء في جسم المسيح تأول حركة للقيامة الاولى في الواقع ظهرت في حياتنا كانت هي المعمودية اللي قال عنها بولس الرسول في, في رسالة الرمية ان المعمودية خلقتنا اعضاء في جسم المسيح والمسيح مات مرة وقال ومش ممكن يموت مرة تانية واخد بالك. فعشان كده المعمورية دي لها فعالية قوية جدا. لان هي بتدينا قوة موت عن العالم وعلى وعن الخطير بتجينا قوة ديانه. فبص كده الحياة الاجتسين موت الاسود مثلا لما يتدفن في المعمورية وتنتهي حياته الجولة. ما تبصص ان احنا نخطها فقط طولة كده ببساطة. لكن الاباء الاولانيين كانوا لما لما يوصلوا للمعموديه ديت يكون ناس بالكامل على عالم هيتطسم مع المسيح وتبتدي حياته الجديدة تعلمين أن المسيح بعد ما اقيم من الاموات لا يموت هديك ايه اختبار صغير على قد ما احنا اتعمدنا واحنا صغيرين بس هنقعد نتكلم على موت الاسود والستين الناس دول اللي اتبثنوا واتعمدوا هم في سن كبير صعبهم اللي بيجي يتعامل الضلاثة بيتعب عشان يناوي هذه البركة كبيرة احنا خدناها في طفولة كده فنراجع بولوس الاسوس الجفاح ونقول لك كده تذيب صغير خالص يقوله معلمنا بولوس الاسوس ان المعمودية في حياته ادته قوة للموت عن العالم فمرة في رسالته الكورنسوس يقوله نموت كل يوم ومرة ثانية يرجع نقول نموت كل النهار في رسالته لرميلا بطاعة الثامن من أجلها نومات كل النهار الكنيزة في تقصها حصة المعمودية عند مدخل الكنيز لو انت داكت دلوقتي بتكتب اسمك عند المدخل كده هتلاقي المعمودية قدامك اللي انا عاوز أقول لك النهاردة مش تتدي تراجع نفسك شوية وما تخشش بسرعة وتقف قدام المعمودية دي دي أمك اللي أولادتك دي أمك اللي أولادتك نصف كده للمعمودية تقول انا الدخلت هنا فالمقصود من وضع المعمودية في مدخل الكنيسة ان الكنيسة أفضها ان المعمودية تستمر في حياتنا لأن المعمودية نقدتنا قوة موت وقوة حياة وقوة قيامة ما انت تقعد قدام المعمودية وتذكر ان انت جا الشيطان وكل اعماله مناجسة وقلت أكحدة في الشيطان وكل أعمالك الناجسة قلت كده قدام المعمودية يجي انت بتعدي قدامها بسرعة وليسي تدريب ده يبقى ليه أثر في حياتنا ويبقى دخولنا قدام المعمودية ده ليه وقفة مهمة جدا الفكر قدام المعمودية ان انت اتحذت بالمسيح فصرت متسبهاً بموته ومتسبهاً بقيمه اتدفنت مع المسيح مدفونين معه الفكر دي, دي انا واسف تمام لو هذا الاختبار نمى في حياتنا المعمودية دي ستصير كما قال ربنا ينبوع ماء ينبع الى حياة ابديه وزي ما شفت يتفرح القيال كان ماء خارج من تحت جانب المسبح الايمن ولا الجنوب، وكان ماء يتدفق حتى ملع البيت وكان وصل بالكعبين والرداشين والحقاوين ويغرق كمان قابل ان احنا نبتدي نحول التقف الى حياة متبقاتش كلمة المعمودية دا نقول بس في ناس يؤمنوا بالمعمودية وفي ناس يقولوا لا اتخلاص غير المعمودية طيب احنا اولاد المعمودية لابد ان نعيش في المعمودية طول حياتنا لان سنشتنا بتقول نؤمن بمعمودية واحدة عشان كده فيه ربط عجيب جدا المعمودية اصلا بالنسبة للنوازيكة بتكون يوم عيد الايامة فان المعمودية هي ايامة والزفة اللي بنعملها للمنصرين دولت وزفة دي مكتنية دي زفة الايامة اللي بيقول فيها خريستة نشط فالمعمودية حيامة تعشت في حياتك امن ان انت اخذت هذه القوة مجانية وان انت بنعمه المسيح تستطيع ان تموت كل ما هو. فبناعمة المسيح تستطيع ان تعيش في بهجة وقوة القيامة تذكر ان انت مع المسيح وتخلث معه تذكر ان المعمودية بتحدد سلوكك لان انت قبل ما تتعمد ما كنت ابن ربنا لكن بعد ما تتعمدت بايت ابن القيامة عشان كده بيقول ندخنين معه بالمعمودية حتى كما اقيم المسيح من الاموات نسلك نحن ايضا في جدة الحياة فالمعمودية سلوك يعني معناها ان خط السير بتاعنا بدل ما كان كده اتخوت نسلق في جد في الحياة مع مضيه تبير في السلوك تبير في الحياة تبير في السلوك اذكر كمان ان انت تقلقت من فوق بيت ابن ربنا اذكر ان انت اخذت مسحة الميرون والروح اللي كاكل فيه ده الروح القدس اسمه تما بوله في رسول روح القيامة إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات فيك فيكم أقام يسوع من الأموات فيك فيكم صرخي أكتابكم الميزة كان زمان بيرسمهم الملوك بالزيت ملوك عشان يبقى ملك بزيت مقدس من الدين النبي لكن انت في المعمودية ما ترسمت بالزيت المقدس انت ترسمت بجهل من أصياد اللي تحطت على جسد ربنا يسوع مخلصنا. والحنوط الاتحنط بيها انت ترشمت مش بذيت مقدس انت ترشمت بدهن مقدس بدهن لابس جسد ربنا واتحنط بيه والحنوط وصل عليه الاباء الرسل والاباء البطاركة والاباء الاسقفة عبر عشرين قرن متى اترشمتش بالجيت من اللي كان بيترسم دي ملك في العهد القديم اللي يتصلى عليه نبي اترشمت بحاجة تانية في العهد القديم اترسم الملك بالجيت عشان يبقى ملك عشان يؤيد بقوة من روح ربنا الحدود لكن انت النهاردة صرت هيكل للروح القدس كوافتة الزهن المعمودية فاذكر الاية اللي حفظناها المرة اللي فاتت الجسد ليس للجنة بل للرب والرب للجسد والله الذي أقام الرب من الأموات فيقيمنا بقوته ألفتم أعضاء جسد المسيح فتذكر الدهن ده اللي انت صرت بيها هيكل للروح القاد تعال تطور النقطة دي لكن المعمودية اللي نورش قصتها وإحنا جسلين وإحنا صلعين لأن الحقيقة المعمودية دي أمنا وصلي وانت بتمر على المعمودية عشان المعمودية كمان تبقى أب ولود لان الكليسة عمرها ما كانت تحقيمة كانت بتولد باستمرار تولد أولاد في الإيمان. وكمان هو انت واقف قدام المعمودية أذكر القيامة والحياة الجديدة اللي أخذتها الكليسة وصلي من أجل لسالات الإيمان أن يحفظ ربنا بكنيسه اللي حفظت عشرين قرن إيماننا بالمعمودية المقدسة قال مش ممكن أبداً بسروا في إيمانه مرة راحة ناس في الأنبى والغريس قصة كمحة عن قاب بشاهد كان ماشي كده في وسط المقابر صوت واحد أنكر الإيمان ومات. وجهد المسيح وبعدين شاف منظر كده بيخطوه في مية ويجيب يطفو على الوسط بتاع المية بتاع المية ديه الستة العجرة بتقول نموا الميرون بتاع ابني وخذوه اخرب منها وبتترقناش ابدا لكن لازم نقدر المسحة المقدسة ديت المسحة ديها كل اعضاء وصارت هياكل الله هي روح القيامة دعينها اللي بتعمل قالت حاجة نختم بيها موضوعنا النهاردة نحن قلنا عن الأكراف كموضوع معاش وممارس نتكلم عن المعامضية كموضوع منسو ومتطفش لكن سعيد جا المرة الجالة عن القيامة والتوبة هنستخدم كل الحاجات نتكلم عن موضوع التناول التناول في الواقع هو القيامة بأنه لأن إذا كانت القيامة هو القيامة من الموت فالتناول هو الحياة من يأكلني يا حيال الأبد فإذا كانت الحياة ضد الموت. فالقيامة ضد الموت. فمعادلة بسيطة اذن القيامة تتاوي الحياة. عشان كده المسيح يقول انا هو القيامة والحياة. والحياة هي التناول من يأكلني يحيي للأبن. يوم الحد اللي فات كان سفر اعمال الرسل بيروي لنا قصة من ارع ما يمكن. فسفر الاعمال افحاق 20. يقول ان جولس الرسول في طريق الميليكس كارث بلد سنين كان في اول الاسبوع وكان الكلميز مجتمعين لتوزيع جسد المسيح ده مكتوف القطمارس بتاعنا طبعا في الهنجيل مكتوف لكسر الخرق وبعدين في فتا اسمه السيخس كان في الطبقة الثالثة البيت على في دوار سنة وباشت من الطبقة فكان اطال الكلام بولك زي ما احنا بنعمل اعاكية بالسعادة بالليه للعباس فاطال الكلام الى منتصف الليه وتسقل أشيكه بنوم عميق، عميق من ال من الكوة ديت من دوره التالي صارع ميت فأنا قلت ممكن واحد كده يتخيل السابلون الجميل ده الموت النحيادي الولد جنيه نوم عميق كشاب نام في الخطيئة في العالم ومن كتر النوم بتاعه سقط ميت مظومة الرسول يقعد بيوزع جسد المسيح يعني يوزع الحياة فتلاقى الموت مع الحياة قال له ما اتخفوش له اتحاج ده حص فوقه جسد يسوع ودمه قال له قوله ام ادباله الحياة. فالقصة في الواقع يمكن ان انت كنت بتبطلها كمعجزة انا اقولك رسول قوم ميت لكن ما اعتقدت انها اتحقق كده بجديد ان الانجيل كان يتكلم على التناول وسفر الاعمال يتكلم عن ازاي توزيع جسد المسيح قوم واحد ميت وكان هذا حدث بنسبة للموت الجسدي فبالأحرى بنسبة للموت الروحي. ففي ارتباط كبير أول النقطة الأولى أو النقطة الثانية فإذا اعتبرنا النقطة الأولى إن المسيح هو الحياة فلو رجعت في حالنا ستة هتجد في السمراء ربنا بقول لهم من يأكلني يحيا إلى الهبط أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الحق الحق أقول لكم من لا يأكل جسد ابن لسان ويشرب دم ليست له حياة فيه فإذا جسد المسيح بيعطينا نقل حياة وده بقى واضح في الشاب بقى فيه نقطة الثانية المهمة جدا ان السفر الاعمال يسجل لنا باستمرار ان كان كسر الخبز او التناول يكون في اول الاسبوع اول الاسبوع هو يوم الحد والاناجيل الأربعة أيضا سجلت فينا ان القيامة كانت في فجر أول الإيه في الاسبوع فكون الكنيسة في القرون الأولى اختارت يوم الحد بالذات اليوم اللي يتقدم فيه جسد المسيح ودمه فاصبح فيه ارتباط بين الايامة وبين التناول بحيث ان اول اليوم في الاسبوع ده احنا الكليسة اعتبرت يوم الرب او تذكر القيامة اللي هو لن ينتهي للهبد فاذا كان يوم الرب ده هو يوم القيامة فاصبح يوم الرب هو يوم التناول لان يوم التناول لما المؤمنين بيأكلوا جسد ربنا بيعيشوا القيامة فمعنى هذا الكلام ان الكليسة الاولى من ايامها الاولانية حدث ان هي تعيش القيامة بالشعل بشعل عملي. فتذكرت كلام المسيح أن من يأكل جسد يحيى إلى الأبد فقالت إذن الإيامة حنمارسها بأننا نأكل جسد المسيح فالحد يوم الحد ده هو يوم ممارسة القيامة يوم ممارسة القيامة عملية ويهو اللي يوم الحد إيه القداثة فالك القداثة ده هو تذكر من مناكل فيه جسد المسيح ومنقوم مع المسيح هي في إيامتنا اللي احنا بنتمتع بيهم فدقه الصورة بتاعت المسيخ يعني واحد ميت و كان الكونديكتور جسد المسيح عكله اوامه فاحنا نقول احنا عندنا اعظم لان موت الجسد اقل بكثير جداً من الموت الخطيه وياما نقول كلنا جربنا جينا مهللين من العالم وتعبانين والموت يضق في حياتنا موت الخطيه وجينا واعترفنا واتوبنا ودربت الحياة فينا وانت تيجي هنا عشان تنتخذ الحياة ووعدتها من الأداث بأقل من كده الأداث هو القيامة مقدمة لك عمليا ومعاشه عشان تيجي تعيشها عشان كده الكنيسة بتاعتنا أصرت ان هي تذكر في الأداث الاجزاء اللي قالها بولك رسول عن التناول كل ما أكلتم من هذا الخوف أشارفتم من هذه الشئ فبسرون بموت الرب هتعترفون ايه بقيامتك تبشرون بموتي الى ان اجيه لان اقولك رسوله الكل مرة تجتمعهم لتوجيه عن جسر المسيح تعيث الموت وتعيث القيامة الى ان اجيه ضغط لما اجيه جي حتى انها تغل في السميسة ضغط لما اجيه انا غبت بالنظر عن عنيكم بعد القيامة بحد الشخ غير صغير في ظهورات معينة وغبت عنهم بعد كده في يوم الأجزاءين وفعبت بالسمة لكن انا اجدتكم كل ما سمعته في الصليب وفي الايامة اجدته لكم في جسدي يبني اللي عن المزه عشان كده كان بولك الرسول بالنعمة وبالالهام حذر جدا ان ينبه المؤمنين ان هذه شاركة في الصليب وشركة في القيامة والشعب يرضي بسك واحد يقول أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدس وصعودك إلى السماء الثالث إذا الموت والقيامة أكد عليهم المسيح على الكان معلمنا بولس الرسول أن في كل مرة نأخذ المتناول بنمارس الصليب بموتنا العالم وبنمارس القيامة. حتى أننا نقدر نقول مع المسيخ صليب فأحيا لا أنا بل المسيح يا حيا فيه هل نقدر نناول واحد إلا إذا كانت عمد المعمودية إيامة والتناول خبز القائمين خبز الأحيال ليس خبز الأموال هدائكم أكلوا درجة في البرية وماك التناول خبز الأحيال عشان كده فتقفت فليسة بعد ما يتعمد القصر ياخدوه في موقف جميل كده لغيت المذبح ياخدوه بساهم على المذبح يعادو على المذبح وينولو هذا كان فصل طبعا من دم المسيح لأنه من هنا بتشتدي حياته حياتنا مع المسيح افتدت من الجويجوتة وجسمين ومن الأرض هو ده قوة حياته المسيحية فالكليسة المسيح مسابهات كده لكن جدها هذا السر لكي تعيش كل احداث يوم الخميس والجمعة والحد لما قام ربنا في فجر يوم الاحد في الايام من التناول هو الحياة يا ربنا يسوع حيالي بتشبيه جميل أي انا الكرمى وانتم الاخصام كالعصارة تطلع مني تنصل من غصر. من العرق نروح للغصن الغصن ما جيت ثمر من جايكم لكن يجيب ثمر من العرق كتاب حاجه صلى يذكر في دين جميل بيقول ان الشجر الوحده جماعه الزراعه كانوا كده شجر لو زرعنه في ثمر كويس طعم يحط الطعم كان متجول شجر يربطه على دين والسبوع يوصل له الشجره الشجره تطرح طرح جميل من نوع الطعم الحلو للطعام الدين فإذا الأعمال ديت رأت في أعمال الجسد الأصلي ولكن أصبحت احنا طعامنا في البيتونة الأصرية عشان كده بولك الرسول كان دخيل جداً لما تكلم عن السمار ديت فقال إن هي ثمار السبك المسيح المسيحة أو السمار الروح القدر وكده في الشجرة تطلع السمار شوفهم مش يتخلموا كتير عن الحب وعن المحبة في العالم لكن لا مش هو ده اللي بيجيه المسيحي لأ في قلب المسيحي هي الايامة بعينها بس لما انجلها من يحب اخاه فقد انتقل من الموت للحياة واللي اللي يبغيب في الموت فالمحبة في قلبنا ده موضوع تاني فالفرح طبيعة الايامة لما دخل ربنا على الكلميس والابواب مغلقة فرح التنميذ ازرعوا ليه الرب السمرة الثانية للروح القدس محبة فرح السمرة الثالثة سلام لما دخل ليهم وقت القيامة لهم سلام ليكم فالسمرة اللي جاية فبيح سلام فديد تفكر دلوقتي معنى الآية اللي قالها بربنا يسوع عن الروح القدس ان ياخد مما ليه ويعمل